يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه ينور بالفحشاء والمنكر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 ولا يأتلء الفضل منكم والسعة أن يأتوا للقرب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله واليعش وَالْيَصْفَحُ أَلَا تُحِبُّنَ أَنْ يَعْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ الرَّحِيمُ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 يومئذ يمفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّؤُنَ مِمَّا يَكُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ يا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون